أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد تتم لما تقدم معنا من الكلام في مقدمة كتاب الزكاة نورد أقوال الجمهور فيما درسناه بالأمس جمهور العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله الزرع وغيره في ذلك سواء وهو مذهب الشفعي رحمه الله تعالى لأن المكاتب عبد طالما لم يؤدي ما كتب عليه المكاتب ده كاتب هو سيده على انه حيعطيه مال حيعطيه مال وبه يتحرر من قيد العبودية هذا فطالما لم يؤدي مكاتبته يبقى هو عبد طالما هكذا فالجمهور على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله طب هو معه فلوس والفلوس دي قد تكون بلغة النصاب ليس عليه زكاة لأنه لا زكاة على العبد فجمهور العلماء على أنه لا يجب على العبد زكاة جمهور العلماء على وجوب الزكاة في مال الصدي والمجنون كما تقدم معنا بالأمس هذا حكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن عمر وجابر والحسن وعائشة وغيرهم من سلفنا الصالح والجمهور على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب إخراجها على الفور هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد غيرهم ونقل عن أبي حنيفة أنها على الترافي وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في المسألة فقال الكرخي بقول الجمهور وقال أبو بكر الرازي على الترافي لكن الجمهور على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب إخراجها على على الفور أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربا من الزكاة ثم ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قال الإمام أحمد تأخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة الله لكن المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة ولم يذكر الموفق في المغني قولا لأحمد مخالفا لهذا وحكى ابن عن الجمهور أن مانعها لا يحكم بردته خلافا لما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنهم وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجدها الشاهد هذا القول أيضا لأنه يؤخذ نصف ماله عقوبة الله قول للشفعية في القديم وبه قال اسحاق ابن راهويه وابو بكر ابن عبد العزيز من اصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي لكن قلنا ان المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة انه يأخذ مما به وحص. لكن فائدة هذا الخلاف قد يحتاج الى مثل ذلك القاضي احيانا تعزيرا لمن يصنع ذلك اذا فشى هذا الامر مثلا في المجتمع المسلم يقول زكاة النقدين زكاة النقدين اولا نصاب الذهب يجب في الذهب اذا بلغ عشرين دينارا فاكثر ربع العش نحفظ بق احنا عندنا ذلك هم كان عشرين دينار الدينار يزن من الذهب مثقال والمثقال يزن بالميزان المعاصر اربعة وربع جرام اربع وربع جرام عندنا عشرين فاربع وربع يبقوا 85 جرام من الذهب 85 جراما من الذهب فهمتم الحديث عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب هذا هو محل الشاهد ليس عليك في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني عرفنا النصاب طيب نصاب الفضة يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد مئتي درهم فأكثر أو بالوزن خمس أواق فأكثر ربع العشر 200 درهم تساوي بالوزن 595 جرام وهي قدر 56 ريال سعودي فضي وقيمة الريال الفضي السعودي تساوي الآن 7 ريالات سعودية طيب نحسب احنا بقى بالجنيه يبقى تقريبا حوالي 10.5 -11, 11 جنيه جميل فيكون الحاصل 56 نضرب احنا بقى في 11 يطلعوا في حدود يعني هما بيقولوها في حوالي 500 جنيه او اكثر بقى لو 56 حيطلعوا ما بين 600 700 جنيه ما بين 600 جنيه وهو اقل نصاب هو اقل نصاب العملة الورقية وكده به السعودي وفيها ربع العش ما يوازي حوالي 9 ريال و من عشرة يعني يقول ما يوازي 10 ريال يعني ما يوازي 16 جنيه مثلا. يعادل هذا 2.5% احنا نحسبه احنا زي ما قلنا كيف طيب الحديث الذي سقناه حديث علي هذا هو الدليل في المسألة على حكاية انه المئتي برهم بالنسبة لنصاب الفضة طيب تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات ان كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العش لأنه صار سلعة تجارية فيقوم بنقد بلده ثم يزكى طيب الرجل صاحب محل المجوهرات أو المصنع أصلا الساغة اللي يصنعه الذهب والفضة فيه إيه بقى بالنسبة له دعوا رب تجارة بيعمل إيه؟ بيقوم المال كله يقومه ويخرج عليه الزكاة هو عنده بضاعة ذهب وفضة بحوالي مثلا بنص مليون طيب يبقى خلاص هيحسبهم كده كلهم ويطلع عليهم ربع العش دي من دي عروض تجارة طيب إن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفا كالأواني من سكاكين وملاعك وأباريق ونحوها فهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة لكن تجب فيه الزكاة شوفوا بقى دايما أن يجي نقول إيه هذا الأمر الجهة فيه منفكة يعني المسألة حاجة غير حاجة هو هو عنده الحاجات دي لله سبحانه وتعالى له فيه حق حق زكاه في نفس الوقت هو يصنع شيء محرم زي ما بالضبط كده نيجي نقول ما المرأة مصافحة المرأة حرام لكن لو صنع ذلك هل يتوضأ دي مسألة ثانيه يعني دي من جهة أخرى هنا هو عنده معالق ذهب هكذا مطرف كونه يتخذ هذا حرام لكن ليس معنى هذا ان لا يدخله الزكاة عشان هو حرم لا تدخل فيه الزكاة لكن تجو فيه الزكاة اذا بلغ نصابا ربع العش، وان كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح او الاعاره ففيه ربع العش اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول صنعه الاستعمالا مباحا في وجوه الوجوه التي يباح له فيها الاستعمال يعني سواء بقى هو يصنعه سواء هو لاستعماله او انه يعيره يعطيه لاحد على وجه الاعارة يعطيه هكذا ففيه ربع العشر اذا بلغ نصابا حل عليه الحول الاوراق المالية الحالية كالريال الدولار اليورو اي مكان ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة وبذلك جاءت قرارات المجامع الفقهية المعتمدة المجمع الفقهي بمكة له قرار في هذه المسألة بعينها المختلف فيها هل الأوراق المالية تأخذ حكم الذهب والفضة قالوا نعم فتقوم على أساس القيمة فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول جميل ليه بنقول الكلام ده علشان بعد كده هتنفعنا هذه المسألة لما نيجي نتكلم على الربا نتكلم على ربا الفضل اللي نصرفهم قل الذهب بالذهب والفضه بالفضة يبقى كمان بقى الجنيه بالجنيه والدولار بالدولار واليورو باليورو والين بالين وهكذا لا يجوز فيه التفاضل ما يطلعش واحد مثلا يطلع يديك 100 دولار ورقة واحدة وياخذهم تاخذهم مثلا 95 فك ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده لا يصح دي تبقى ربا كانوا بيعملوا الكلام ده زمان في بعض الحاجات العملات دي اللي المكان اللي كان بتاع التليفونات فكان لما تيجي تاخد مثلا ريالات فتيجي تدي له مثلا ميتة ريال وتاخدهم منه فتكة عساس تستخدمها في الاجهزة دي فيما يدهلكش مية يديك مثلا تسعين فدي ربا ربا يعني كلام. كيفية اخراج اذكاة الاوراق المالية تقوم بنصاب احد النقدين فإذا كان أقل نصاب الذهب 85 جراماً وقيمة الجرام دلوقتي هو بيحسبها احنا اللي عندنا هو بيحسبها بالريال السعودي حوالي 40 ريال سعودي فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام يطلعوا 85 في 40 يطلعوا 3400 ريال هي أقل نصاب, نصاب الأوراق المالية وفيها ربع العشر 85 ريال سعودي وهو ما يعادل 2.5% إحنا بقى نقول بالوقت 85 جرام جرام دلوقتي المية وشوية والمية يبقى التمن تلاف ونص تضربه في 2.5 في المية فيها 25 يبقى 8 فيهم يبقى فيهم ونص في 8,000 ونص لإخراج مقدار ذكاة الأوراق المالية يقسم المال على 40 فيخرج ربع العشر طبعا المسائل يعني ازاي بقى تحسب الـ 2.5 في المية يعني مش قضية يقرج ربع العش وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهم فمثلا لو كان عنده ثمانون ألف ريال يسمعها على أربعين يعني يطلعها ألفين هي مقدار زكاة ذلك المبلغ وهي ربع العش وهكذا طريقة ثانية لحساب زكاة النقدين هذه المسألة المشكلة حكم زكاة الحلي زكاة الحلي المعد للاستعمال يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إصراف ذهبا كان أو فضه وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ومن جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين علم وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها ده على اعتبار ان, أن فيه الزكاة طيب نتوقف يسيرا عند هذه المسألة زكاة الحلي وجب بعموم الآية والأحاديث وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل مع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة منها عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا والأوضاح الحلي من الضراهم الصحيحة كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكية، فليس بكنز بل ذلك على أنه إذا بلغ هذا الحلي الزكاة يعني عندها أكثر من 85 85 جرام فيما فوق يبقى فيه الزكاة وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات والفتخات جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجلها وربما وضعتها في يديها تشبه كانت في يدي فتقات من ورق فضة فقال ما هذا يا عائشة فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار وهذا الحديث رواه أبو داود والدار خطني وصححه الألباني أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابا بهذا قال ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنا بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وسعيد بن المسيع أنا أورد هذه الأسماء لأن المسألة خلاثية أكثر أهل العلم على أنه لا في الفولي المباح هذا القول أيضا هو قول الإمام مالك والأصح من قولي الإمام الشافعي وهو قول الإمام أحمد وبه قال إسحاق بن راهويه أبو ثور أبو عبيد وحكاه ابن المنذر ورجحه وقال عمر وابن مسعود وابن عباس وبه قال سفيان الثوري وهو قول الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري قال فيه الزكاة إذا هذه المسألة الخلاف فيها سائغ فقد اختلف فيها السلف اختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا العلماء هذه الأحاديث أنها لم تكن للاستعمال على إن حديث عائشة ظاهر في المسألة حديث عائشة قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله إنما يعني حديث أم ممكن أن يجاب عنه لأنها قالت يا رسول الله أكنز هو اللي هي مثلا استخدمته وتريد أن اللي هي زي من ما بتامل ذلك أنا شايلة للزمن إنما حديث عائشة أوضح قالت صنطهن أتزين لك إذا هي أعدته للاستعمال فقال أتدين زكاة فدل ذلك على أن زكاة الحلي واجب بعموم هذه الآيات والأحاديث. هذه المسألة سوف نتوقف عندها وعليكم فيها بحث. في كده عندنا مسائل لازم نتوقف عندها في كل باب. هذه الأبحاث ستجمع هنا في الصلاة. قلنا حكم صلاة الجماعة ما بين قول الجمهور بأن بسنيتها وبين قول الحنابلة بوجوبها. قلنا تدرس هذه المسألة. هذه المسألة أيضا حول الجمهور. على أن زكاة الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه والنصوص تشهد في غير ذلك فسوف ندرس هذه المسألة تعد فيها بحثا مستقلا طبعا ما المسألة بطريقة نعلمها لكم الأول خالص خلاف أنا ذكرته لكم مذهب الثلاث المالكية الشفعية الحنادلة على أنه لا زكاة فيها مذهب الأحناف ومذهب الظاهرية على أن فيها, فيها الزكاة كويس؟ هذه الكلام الأساسي هتشوفوا الكلام ده فين وتتري من جملة الكتب دي هتجمعوا الأدلة اللي استدلوا بيها الفريق الأول والأدلة التي استدل بها الفريق الثاني ماشي وبعد كده تشوف بقى الترجيح هتجد كل واحد بذلك في كتب المطولات دي له ترجيح في المسألة وبعد كده لما تفرغوا من ذلك أعلمكم زي تبقى طريقة الترجيح عند الإشكال لأنها همدأ إحدى المسائل المهمة في هذا الباب الألماز واللؤلؤ والأحجار السمينة ونحوها إذا كانت لللبس لا ذكاة فيها هذه والله سبحان الله في مسائل كده من غرائب الشريعة بذلك إحنا في أيامنا دي مش معناها لكذا لكن لما تدرس المسألة يقولوا إنه الماس والأحجار السمينة والحاجات دي كلها مفهاش ذكاة فدلوقتي عاده مثلا الناس اليوم الطبقات العليا لما بيجوا يدي شبكه ولا حاجة بتبقى خاتم خاتم ألماظ ولا حاجة والناس الأدنى اللي بيجيبوا ذهب فممكن اللي هما الأقل هما اللي عليهم الذكاء اللي عليهم الذكاء والأعلى هما اللي معلومش دي إحدى المسائل الغريبة في الشريعة وتحرير القول أنا يعني أحدى المسائل اللي أنا في الرسالة ومفهاش يعني مفهاش خلاف سائل خط مسألة قولا واحدا على أنها لا زكت فيها وهذا قول الجمهور جمهور أهل العلم هو دايما الذهب هو المعيار دايما الذهب هو اللي بيقصدي فبالتالي ما أرصده الشرع سبحانه الله إلى الآن هكذا يعني كانوا ممكن يخلوا الماس مثلا ويحل محل الذهب لكن لا الذهب أكثر وهكذا ومناجم الذهب أكثر الماس والحاجات دي أقل أندر كثيرا فبالتالي ما ينفعش إنها تعلق بها الأحكام، فهذا ترتيب الملك سبحانه وتعالى. فهي مشكلتها في عهد زماننا ذا. مشكلتها بس إن ذات الماس ليه بقى لي بقى قيمة عالية قوي، وبقى متداول ما بين أصحاب الطبقات العليا. يعني. أما إذا كانت الاتجارة فتقوم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصابا وحل عليها الحول ففيها ربع الأرض. إمتى يبقى عليها؟ داراج البائع المجوهرات اللي بيبيع الماس ده بالنسبة له. ده بالنسبة له بيبقى تقوم القيمة عنده ماس قيمته 3 مليون 4 مليون كيف كان ده بيطلع عروض تجارة انما الحيشتري ده لا لغرض التجارة ليس عليه زكاة لا يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض الى كل منهما العروض هو عنده ذهب وعنده فضة وعنده, وعنده فلوس وعنده كذا فكل ده يتضم مع بعض ماشي انما هي عندها فضة ما يوازي احنا سؤالين 595 تقريبا قول 600 جرام عندها مثلا 300 جرام فضة كويس وعندها 50 جرام ذهب فتيجي تقول تروح حاسباهم مع بعض وتقول بقى ما هو ده اي اذا كان قد ايه ذهب بالنسبة لكم فضة وتدخلهم على بعض لا الفضة لوحدها والذهب لوحده جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والفيروز والزمرد وإن كثرت أو علت قيمتها وهذا مذهب الشافعي ومذهبهم كذلك أن لا زكاة في حيلة البحر لا في عمبر ولا غيره حاجة اللي احنا ما نعرفش عنها أي حاجة دي هي هذه كلها يعني مفهوم ذكي جماهير العلماء على أن الاعتبار في زكاة الذهب والفضة هو اكتمال النصاب فيها وزنا فلو نقص وزنها عن النصاب حبة أو بعض حبة لم يجد فيهما زكاة ولو كمل في السوق رواجا وهو مذهب الشافعي يقول قال مالك إن نقصت المئتان من الفضة حبة أو حبتين حتى لو أدنى شيء مما يتسامح به عند الإمام مالك تجب الزكاة حاجة بسيطة لكن عند الجمهور لا تجب الزكاة لابد من بلغ النصاب. جماهير العلماء على أن الكنز المقصود في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هو كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤدى زكاته سواء كان مالا مدفونا أو ظاهرا الجماهير العلماء على أنه يبقى الكنز هو ايه؟ كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته مش الكنز بمعنى الادخار انه يكنز شاء لا من المعنى هنا الذين يكنزون الذهب والفضة اللي ينفقونها في سبيل الله كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته سواء كان مالا مدفونا ام ظاهرا قال ابن داود الكنز في اللغة المال المدفون سواء اديت زكاته ام لا خذها على ظاهر الاية طبعا إنما الجمهور على ان الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاة جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على ان ما زاد على نصاب الفضة يخرج منه ربع العش قلت الزيادة او كثرت وجماهير العلماء من السلف والخلف على ان ما زاد على نصاب الذهب يخرج منه ربع العش قلت الزيادة او كثرت أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين مثقالا فإنه لا تجب فيه الزكاة ولو بلغ مئتي درهم الجمهور أيضا على أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء كما تقدم معنا ومذهب العلماء كاف على أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن للعدد أن يزن كما تقدم معنا 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة جماهير العلماء منهم مالك والشفعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما فإذا نقص النصاب انقطع الحول فإذا كمل استؤنف حول جديد قال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما هي دي المسألة اللي التي كنا متوقفين فيها بالأمس ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مئة درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو أربعون شاء فتلفت في أثناء الحول إلا شاء ثم ملك في آخر الحول تماما تمام التمام يعني المئتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع وحكى الموردي عن مالك أن النصاب معتبر عنده بآخر الحول إنما الجمهور على إنه إيه؟ لو نقص النصاب يستأني حولا جديدا فهمتم مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مسقالا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمة مئتي درهم في الضهر إن الذهب إذا بلغ عشرين مسقال هو دل فيه الزكاة حتى لو لم يبلغ قيمته مئتي درهم ولعكس صحيح صحيح فهمتم يعني لما فيه نحسب احنا بنصاب الفضة قرارة 7595 دول ولا 600 جرام اللي حيطلعه مثلا حوالي قلنا يطلع حوالي 700 جنيه مثلا 700 جنيه ما ينساهوش 85 جرام خالص ما يجيبوش في يجيبوا يجيبوه 7 جرام دهب لا المسألة لا تقيد هكذا ذكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فزكاة بهيمة الأنعام لها حالتان تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره في الصحارة والقفار المباحة فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة سواء كانت للدر أو النسل أو التسمين واخرج من كل جنس بحسبه ولا يؤخذ في الزكاة خيار أموال الناس ولا شرارها بل يؤخذ أوسطها الحالة الثانية المسألة إذا كانت الابل أو البقر أو الغنم أو غيرها من الحيوانات والطيور يعلفها أو يطعمها صاحبها من بستانه أو يشتري لها أو يجمع لها ما تأكله فهذه إن كانت للتجارة وحال عليها الحول تقوم قيمتها فإن بلغت نصابا ففيها ربع عشر وإن لم تكن للتجارة كما لو اتخذها للدر والنسل وعلفها فلا زكاة فيها. الشروط الواجبة في زكاة المواشي أولا أن تكون سائمة أي راعية في الكلاء المباح أكثر العام. دي بتعكل من خشاش الأرض. تأكلها كذا من الحشيش في الأرض لا يحتاج صاحبها إلى أن يتكلف في إطعامها. فبالتالي هذه فيها فيها الزكاة. أما التي يحتاج صاحبها إلى أن يطعمها من بستانه ويشتري لها ويجمع لها ونحو هذا طيب هو عنده حظيرة مواشي أعملها ليه بتجر فيها يبدأ يحسب قيمتها يحسب قيمتها ويطلعها عروض تجارة جميل إنما لا ده هو عنده بيربي شوية مش للتجارة مربي شوية يعني مواشي اتخذها هكذا كما يصنع الفلاحين ونحو هذا إذا كانت سائمة تأكل من من الأرض ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب شروط وجوب الزكاة في المواشي ثلاث اولا من النصاب ستأتي الآن الأنصبة اثنين أن يحول عليها الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ثلاثة أن تكون سائمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا في الأحاديث التي بين فيها الزكاة في هذه المواشي في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. وقال في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شروط وجوب الزكاة في المواشي أن تكون سائمة فهمت المعنى ده؟ إذن تبقى معنا إيه؟ هذا الجدول قال أقل نصاب الغنم أربعين شاء إلا من كده؟ أفوز من 40 لغايه 120 فيها إيه؟ شا اللي في النص ده اللي هو 41 42 وهكذا هنسميه ايه اوقاص المصطلح بس كده خضول اول الاوقاص دي معناها ايه ما بين النصابين ما بين النصابين اصل انت بلشت فيها شا. من 40 ل 120 فيها فيها شا. كويس طيب من ال وعشرين او 121 لغايه ال فيها شاتين طب ما انت تيجي ممكن تقول ان طالما الاربعين فيها شاه طب ما تبقى الميتين فيها خمس شياه لا اللي في النص ده عف كده في النص ما فياش. يبقى تحسب هكذا ما بين النصابين طيب يبقى عندنا من وعشرين فيها شاه من 121 فيها شاتين. من 200 واحد الى 399 فيها ثلاثة شيئة بعد كده في كل مئة شاء بعد كده في كل مئة شاء يعني ففي 399 ثلاث شيئة ربعمية اربع شيئة ربعمية تسعة اربع برضه لما توصل 500 يبقى هكذا تبقى كده من 40 ل120 فيها شاء من 121 ل200 فيها شا. طيب من 200 واحد لغاية تلتمية تسعة وتسعين فيها ثلاثة شيئا ماشي بعد كده من ربا يبقى فيها كم فيها أربع شيئا أي حاجة بعد كده بقى نقول مثلا أنت عندك سبعمية وخمسين شا فيها كم دي سابع خلاص ما يكش دعو وياكس أنصبة البقر خذوا الحاجات دي مهمة يعني من ثلاثين إلى تسعة وتلاتين حنسميه إيه بقى تبيع او تبيع اللي هو له كم سنة من 30 ل39 يبقى فيهم تبيع من 40 ل59 فيهم مسنة المسنه دي لها سنتان من 60 ل69 تبيعان ماشي وبعد كده بقى نمشي في كل 30 تبيع في كل 40 مسنة يبقى في 50 يبقوا كم مسنة ماشي في 70 لا تبيعهم مسنة احنا كل 30 فيهم تبيع وكل 40 فيهم مسنة عندنا 70 يبقى تبيع 30 و40 فيهم مسنة 100 لا 30 و40 يعني إما تقسمهم على 4 إما تقسم على فانت تيجي تجي بقى على طول كذا فلما تيجي تقول مثلا 120 يبقى فيهم كام يبقى اربعة تبيع أو ثلاثة مسنة يا دي أو دي لك أبي الخيار طيب الدليل على الأدلة بس الأول نسقها في هذا هذه الأنصبة نصاب الغنم والبقر أما نصاب الغنم فعن انس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر رسوله أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بها قال في صدقة الغنم في صائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاء فإذا زادت على 20 و قال إذا كانت 40 إلى 20 و شاء فإذا زادت على, العش... على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شات فإذا كانت سائمة الرجل لناقصة من أربعين شاتا واحدة فليس فيها صدق إلا أن يشاء ربها الكلام بالضبط كما درسناه أيضا الحديث والد في زكاة البقر عن معاذ ابن الجبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من البقر من كل اربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيع او تبيعة وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه رواه اصحاب السنن الاربع وهو حديث صحيح نصاب الابل من خمسة الابل هي ايه يعني شايفين الغنم سهلة والبقر ما فيش معناش حتى يمكن غير بقصة تابية ومسلنا الاسماء يعني مصطلحات لكن في الابل اكثر شوي عندنا بقى الابل من خمسة لتسعة فيها شاة من عشر الاربعتاشر شاتين من خمستاشر لتسعتاشر ثلاثة شياه من أربعين لاربع اربع شياه عندك من الاول خالص تقسم على خمسة. تقسم على خمسة لغاية ما نوصل وعشرين. تقسم على خمسة لغاية خمسة في كل خمسة كده فيم شه. يبقى من خمسة لتسعة شاء جبنا عشرة يبقى فيهم شاتين يبقى من عشرة أربعتاشر شتين. خمستاشر يبقى ثلاثة. من عشرين لاربع وعشرين اربع لغاية ما نوصل خمسة من خمسة وعشرين لخمسة بنت مخاض وانا عايز افهمكم الكلمة جت منين علشان اللفظ يبقى محفوظ بالنسبة لكم بنت مخاض المخاض اللي هو ايه الولادة فجاءها المخاض يبقى جاثلها ايه طلق الولادة هذا يبقى المخاض الولادة بيقولوا بنت مخاض يعني ايه لسه كأنها لسه مولودة كأنها فبيعتبروها كده لغاية التي تبلغ سنة يعتبرها لسه صغيرة عندها سنة بنت مخاض من الإبل يبقى ما لها سنة من 25 إلى 35 من 36 إلى 45 بنت لابون جيبها لإيه سنتين بنت لابون لإيه من 46 إلى 60 حق والحق دي أي أنها تستحق أن يطرقها الفح في الجوزة بنت لابون لها سنتين حق وهي ما لها ثلاث سنين من 61 لخمسة وسبعين جزعة كبرت بقى وخلاص شاخت صارت جزعة يعني كبرت السن وهي ما لها أربع سنين جزعة بعد كده بقى من ستة وسبعين لتسعين بنت لابون لو هي ما احنا من خمسه يعني دلوقتي ليه تبقى اتنين بنت لابون ومن واحد وتسعين لمية وعشرين فيها حقتان طب هنحسبها ازاي بقى اللي يزيد على مية حيبقى في كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين حقه ففي 121 ثلاث بنات لبون وفي 130 حق وبنت لبون ليه؟ احنا بنسوعة 40 و زي هناك يبقى انا ممكن يطلعوا كام دول 130 ممكن اروح مقسمهم 50 و40 مش كده؟ 40 مش كده 40 و يبقى وبنت لبون 150 يبقى ثلاثة حق ثلاثة حقائق وفي 160 من كل أربعين بنت لبون يبقى فيهم اربع بنات لبون مش على أربعة طيب 180 40 و 40 و تين يبقى فيها حقتان وبنت لبون 200 يبقى فيها إما حقائق أو خمس بنات لبون وهكذا من وجبت عليه بنت لبون وعدمها فله أن يخرج بنت مخاض ويدفع جبرانا والجبران أهو يا سيد دلوقتي هو ما عندوش ما عندوش إلا الواجب عليه بنت لبون بنت لبون دي اللي عندها سنتين هو كل اللي عنده دلوقتي بناته مخاض كله عنده سنة واحدة طب يعمل ايه يدفع بنت مخاض والفرق ما بين بنت لبون وبين بنت المخاض يدفع عشاتين أو عشرين درهم شايتين او 20 درهم او يدفع حقه ويأخذ الجبران العكس بقى هو عنده حق وما عندهش بنت لابون يعمل ايه يعني عنده عنده واحده عندها 3 سنين بس ما عندهش اللي عنده سنتين ده وهو واجب عليه ان يطلع واحدة عندها سنتين يروح مطلع حقه ويأخذ في المقابل على الكلام ده هو هيدفعها لمن اصلا مش بيت المال لو اداها يقد ما يوزي ما يجبر هذا النقص بالنسبة له والجبران خاص في الإدل فقط الجبران خاص في الأذل فقط يؤخذ في زكاة الغنم الجذع من الضأن في زكاة الغنم يؤخذ إيه الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر أو الثانية من المعز وهي ما لها سنة خلوا بالكوا عشان ده مرضوا حيمنعنا لما نيجي نتكلم على الأضحية لما نيجي نتكلم على الأضحية أخذوا بالكم من المعاني دي عشان أني نقول فيه الجذع والثنية نتكلم على أحكام الأطفية إن شاء الله فعلا يبقى يؤخذ في زكاة الغنم الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر أو الثانية من المعز وهي ما لها سنة لا يؤخذ في الزكاة إلا الأنثى ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر وابن اللبون أو الحق أو الجذع مكان بنت مخاض من الإبل بس او اذا كان النصاب كله ذكورا عندوش كل النصاب كله ذكور يبقى لا يؤخذ في الزكاة الا, إلا الانثى بنت مخاض بنت لبون حق ولا يجزئ الذكر الا في, إلا في زكاة البقر وامت كمان ابن اللبون او الحق او الجذع اذا ما كانش معنده بنت مخاض ممكن يطلع صيفها ابن لبون، ابن لبون ده اللي عنده سنتين او الحق اللي عنده ثلاث سنين او الجفع اللي عنده اربع سنين مكان بنت المخاض اللي عندها سنة شوفوا قدي لا شك ان في المواشي اسمن لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقه في بهيمة الانعام ازاي بقى دي فمن كان عنده اربعون شاه لا يجوز له أن يفرقها في مكانين، فإذا جاء العامل لم يجد النصاب أو يكون عنده أربعون شاة وعند الآخر مثلها وعند الثالث مثلها، فيجمعونها حتى لا يؤخذ منهم إلا شاة. مش ما هو من مئة من أربعين لمائة عشرين يروحوا إيه؟ لما يطلعوا ثلاث سياه يروحوا له ايه يخليه كلها في ملكك انت يا عم لغايه ما الراجل ياخد الزكاه عامل الزكاة وبعد كده نبقى نلمها ثاني ولو فرقوها لا وجب عليهم ثلاث سياه فهذا كله من الحيلة التي لا تجوز المساله دي كده برده دايما اقعد أقول في حاجات كده اكتبوها في كشكول على جنب عشان مسائل الأصول لما تجينا فمسائل هنيجي بعد كده نتكلم على موضوع الحيلة فهذه احدى المسائل التي يستدل بها على التحريمي الاحتيالي في شرع الله تعالى ودي حاجة من الحاجات اللي احنا برضو هناخدها في داب سد الزرائع الشرع علشان ما يدقاش وسيلة للفساد وسيلة للحيلة نهى عن بعض الامور منها ان يجمع بين متفرق او يفرق بين مجتمع خشية الصدق لا يأخذ الساعي كرائم الاموال فلا يأخذ الحامل ولا الفحل ولا التي تربي ولدها ولا الثمين المعدة للأكل وانما يأخذ من الوسط وهكذا في بقية الأصناف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال إياك وكرائم أموالهم وعن انس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار ولا تيس وإلا ما شاء المصدق يعني ما كان فيها عيب ايضا لا يخرس لا لا كده ولا كده لا ترائم الاموال ولا كذلك المعايله حكم القلطه اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاه ولم يتميز مال احدهما عن مال الاخر فانهما يزكيان زكاه واحده اذا وجبت عليهما الزكاه هم اصلا كده اصلا مجتمعين فالعكس احنا قلنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع والعكس كذلك ما يفرقش بينهم علشان يعني يطلعوا اكثر لا ما كان من خليطين فانهم يتراجعان بالسوية يعني على حسب كل واحد عنده اديه مسائل الجمهور وبها نختم في هذا الباب باب زكاة المواشي قال اكثر العلماء على انه لا زكاة في الخيل. وقال أبو حنيفة يجب الزكاة في الخيل إن كانت معدة للتوالد والتناسل جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الأموال المعدة للنماء في نصابها حتى يحول عليها الحول وأكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاس المواشي عرفنا عليه الأوقاص جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه يعني أن توسم لتعلم أنها من إبل الصدقة أو من المواشي التي خرجت صدقة جمهور العلماء من السلف والخلف على أن من ملك دون 25 من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرا ولو كان الفرض في حقه أن يخرج عنها شاة ممكن يطلع بعير وقال الإمام أحمد لا بد من إخراج شاة ولا يجزئه بعير مذهب العلماء كذا إلا من سنذكره أن الشياء إذا بلغت 301 ففيها ثلاث شياء حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شئة كما تقدم معنى أيضا جماهير العلماء على أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها صاحبها وقال داود لا تجزئ أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الأنعام إذا كانت معلوفة أو عاملة وإنما الزكاة في السائمة وأكثر أهل العلم على أن زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة إلى تسعة وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسعة وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها طبيعياً إلى تسعة وستين فإذا بلغت سبعين ففيها طبيعي ومسنة كما تقدم أيضاً جمهور العلماء على أنه لا زكاة في ما دون الثلاثين من البقر به قال الأئمة الأربعة أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء حنابلة رواية عن الإمام أحمد بوجوب الزكاة فيها. أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع أعل الأمهات والأولاد ما تولد من الغنم أثناء الحول زاد أثناء الحول اكتمل النصاب إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إمام أحمد أن من ملك أنعاما في بلدان متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابا فإن فيها الزكاة هو عنده هنا وهنا, وهنا وهنا يجمحهم على بعض ويطلع أكثر وهو على أن القلطة المعتبر في الذكاء إنما هي في السائمة من الأنعام وحاسب وأنه لا أثر لهذه القلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين جمهور العلماء على أن من ملك نصابا مما يعتبر فيه الحول ثم استفاد له مال آخر من غير جنس المال الأول فحكمه أنه مال مستقل فإذا بلغ نصابا استقبل به حولا مستقلا وإن لم يبلغ فلا شيء عليه بذلك قال الإمام مالك والشافعي ودي برضو مسألة مشكلة بقى معاه النصاب معدني يستفيد مال جديد يروح حاسب للجديد ده يحسب له حول الوحد ورؤية عن ابن مسعود وابن عباس ومعوية أن زكاة تجب فيه حين استفاد إذا بلغ نصابا قال أبو حنيفة يذكي المال المستفاد حول الأصل إذا كان الأصل نصابا هي جين مسألة اللي احنا برضو قلنا ابو حنيفة خالف فيها الجمهور هل هناك زكاة في العسل جمهور اهل العلم على انه لا زكاة في العسل وبه يقول مالك والشفعي وابن ابي ليلى والحسن وابن المنذر وبه يقول ابو حنيفة ان لم يكن في ارض عشرية قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي